يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحملي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الرابع والعشرون آل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم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 ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم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 ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هذا الحديث نعم واف كل انسان مسالته هكذا في النسخ عندكم كل واحد الذي عندنا في نسختنا كل إنسان في على كل حال هو ما أراد الإنس فقط وإنما يعبر على الأغلب هذا الحديث كنا بدانا الكلام حوله في مجالس وعرفنا انه يسمى بالحديث القدسي نسبة الى الذات المقدسة الى الله تعالى حيث انها انه كلام الله وقد عرضنا لكثير من قضايا هذا الحديث وانتهينا الى ما يتعلق باخره من قوله يا عبادي انما هي اعمالكم اقصيها لكم ثم اوفيكم اياها ذلك لان الله تعالى غني عن العالمين وانه كما اشار في هذا الحديث عباده البشر او عباده المخلوقين له لا تنفعه وكفر المخلوقات لا يضره لانه هو الغني الحميد لكنه سبحانه وتعالى من سنته انه لما خلق الانس والجن وكلفهما بالعبادة كان من سنته ان يضبط وان يحفظ وان يحصي على هؤلاء اعمالهم من اجل ان يثيبهم ويحاسبهم فخلق ملائكه الحساب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأوجد الحفظة وأوجد الملائكة الذين يتعاقبون الناس إن فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيصعد ملائكة النهار عند صلاة العصر ويصعد ملائكة الليل عند طلوع الفجر أو عند صلاة الفجر ويسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم يصلون وجئناهم يصلون وهذا من أساليب الإحصاء ولذلك قال جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أفصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي خلقه ووفقه وهداه العمل الصالح، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله تعالى هداه النجدين، لكنه لما اختار الكفرة لم يعنه ولم يمده، فكانت أعماله كلها أذام وخطايا. واتباع للشيطان والهوى ولذلك قال فلا يلومن الا نفسه ولهذا يقول الامام الرجب رجب فالمؤمن اذا اصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم ودعاه ذلك الى الرجوع الى الله بالتوبة والاستغفار قال وفي المسند يعني في مسند الامام احمد وسنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه قال ان المؤمن اذا اصابه سقم ثم عافاه الله من كان يعني هذا المرض كفارة لما مضى من ذنوبه ولذلك طلب منه ان يصبر على هذا البلاء كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن ان امر المؤمن كله خير وما ذاك إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له ولهذا قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات مبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون لذلك المؤمن اذا ابتلي وصبر يكون ذلك محوا لآثامه وذنوبه وقد عرفنا أن موجبات تكفير الذنوب وموجبات محو الخطايا كثيرة أولها التوبة وثانيها الاستغفار وثالثها المرض ورابعها الدعاء دعاء الناس فإن دعوة المسلم أخيه المسلم تكون سببا في تكفير آذامه وذنوبه وخامسها ما يصاب به من البلايا فان ما ينزل من البلايا على الإنسان يكون من موجبات تكفير الذنب وخامسها ما يلقاه الانسان من عذاب القبر فانه يكفر وينجو ولذلك يقدم يوم القيامه وقد انفك عنه ذنبه وما يلقاه من عنة ومشقة فإنها تكفر الذنوب وما يكون يوم القيامة من شفاعة الشافعين فإنها مما يغفر الله به الآثام وهكذا ما يبتلى به المسلمون من تطهير يوم القيامه حتى يكونوا خالصين من الاذان والذنوب ثم يدخل الجنه ولا شيء عليهم من الذنوب كل هذه موجبات ومكفرات للاذان وللذنوب ولهذا قال وفي المسند وسنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره أي تكون له زاجرا ومانعا وحابسا فيتقي أن يقع فيما وقع فيه من قبله وإن المنافق إذا مرض وعوفيا كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه لا يدري لما عقلوه ولا لما أطلقوه ثاني الأمر عنده سواه وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ان المسلم ليبتلى يبتلى فيكون كفاره لما مضى ومستعتبا فيما بقي وان الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير اطلق فلم يدري لما اطلق وعقل فلم يدري لما عقل وإن كان المراد من قوله من وجد خيرا أو غيره في الآخرة كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم فيكون الكلام لفظه لفظ امر يعني في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي فمن وجد خيرا فليحمد هنا صيغه امر فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هذه الصيغ وان كانت صيغه انشائيه الا ان المراد بها الاخبار يقول وهذه صيغة معروفة عند العرب يأتي الانسان بصيغة الخبر ويريد به الانشاء ويأتي بصيغة, بصيغة الانشاء يعني الامر او النهي ويريد به الخبر وضرب ابن رجب مثلا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ظاهر الحديث انه يقول له عليك ان تلتزم بدخول النار لكن ما احد يلزم نفسه بدخول النار فدل على ان المراد بقوله فليتبوأ يعني فليتبو سيتبوء إخبار إنما جاء في صيغة الأمر وفي صيغة الإنشاء لتأكيد الخبر لتأكيد الخبر وهكذا قوله هنا فمن وجد خيرا فليحمد الله يعني فإنه سيحمد الله تعالى حين يرى أن الله جل وعلا أكرمه وأنه سبحانه وتعالى نجاه من بين كثير من الناس فهذا الفعل يستوجب الحمد أما من لم يجد ذلك ويرى ذنوبه وقد أحاطت به وكانت سببا في هلاكه فما عليه إلا أن يلوم نفسه هذا ما أراد من هذه الصيغة ولذلك قال هنا وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار والمعنى ان الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار يعني هذا اخبار قال وقد اخبر الله تعالى عن اهل الجنة انهم يحمدون الله تعالى على ما رزقهم على ما رزقهم من فضله فقال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فالله سبحانه وتعالى يحكي على لسان أهل الجنة وماذا يكون منهم فإنهم يحمدون الله على تلك النعبة وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى يصف فيها حال أهل الجنة وما يكون منهم قال وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الأرض نتبوع من الجنة حيث نشاء ومحل الشاهد قوله الحمد لله ففيه الثناء على الله تعالى بما من عليه به من فضل وقال في ايه اخرى وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والنصب واللغوب بمعنى التعب التعب والارهاق والشده ومن دخل الجنه لم يجد شيئا من ذلك لأنها دار رحمة ودار قرار ودار سكينة ودار طمأنينة ولهذا يبدأون بالحمد فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قال وأخبر الله جل وعلا عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أي يكرهونها أشد المقت أي أشد الكراهية فقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر أي جر الحساب أو قامت القيامة وحوسب الناس وكان مصيره إلى النار لما قضي الأمر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 تزده عذابا ضعفا من في النار يلوم بعضهم بعض فالله تعالى يقول لهم هذا ليس محل اللوم وكان عليكم من ان تتفكروا في امركم من قبل ان تقفوا هذا الموقف قال وقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وقوله ينادون لمقت الله هذا ما يظهر فيه اللوم وقد كان السلف الصالح رحمه الله يشتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير قال وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم على ألا يكون ازدادا وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتبا يعني استغفر وتاب قال وقيل لمسروق يعني ابن الأجدع رحمه الله لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد يعني لأنه كان كثير الاجتهاد في العبادة كأنهم يقولون له لو أرفقت بنفسك لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد فقال والله لو أتاني آت فأخبرني أن لا يعذبني يعني أن الله لا يعذبه بمن له الجنة يقول انا لن اقصر لماذا حتى اذا ما احست النفس بالنعيم تمنت ان لو زادت حتى تجد مكانا ايه اعلى قال لو اتاني ات فاخبرني الا لا يعذبني لاجتهدت في العبادة قيل كيف ذاك قال حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار ألا ألومها أما بلغك في قول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتنقتهم الزماء الزبانية وحيل بينهم وبين ما يشتهون وانقطعت عنهم الأماني ورفعت ورفعت عنهم الرحمه واقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه وهو لا يريد ان يعرض نفسه لهذا الموقف لذلك كان رضي الله عنه ورحمه الله يجتهد في العباده قال وكان عامر بن عبد قيس يقول والله لا ثم والله لاجتهدن فان نجوت فبرحمه الله والا لم الم نفسي يعني قد اديت ما طلب مني قال وكان زياد مولى بن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوان بن سليم الجده الجد والحذر الحذر اما في قوله الجد الجد فهذا منصوب على الاغراء يعني هلموا واحرصوا وقوموا وادوا العبادة واكثروا من الجد واما قوله الحذر الحذر فهذا منصوب على الايه على التحذير أي وحذن التقصير فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما عملتما فضلا أي زيادة وإلا لم تلوما أنفسكما حيث قمتم بأداء الواجب قال وكان مطرف ابن عبد الله يقول اشهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يعني ما نلوم أنفسنا لأننا قد عملنا بما في وصعنا وبما نطيق نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك والله اعلم هذا ما علق به الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث